لما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه أنه سيفارق هذه الدنيا وأنه اختار ما عند الله جل وعلا ضج أبو بكر بالبكاء وقال نفديك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا أمهاتنا وآباؤنا فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولما علم أنه سيهاجر مع حبيبه بكى لما تبكي يا أبا بكر قال انها صحبه النبي اخطر صحبه في التاريخ لكن يبكي فرحا يبكي فرحا لانه سيكون مع حبيبه صلى الله عليه واله وسلم انت نور العيني سيد الدارين انت نور العيني سيد الدارين يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله. وعندما أصيب النبي بجرح وحدق به الخطر في معركة أحد. رأيت الصحابة أفواجا يتقاطرون كل منهم يريد الموت دون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبو طلحة وهو يضع رأسه أمام السهام حتى لا تقع على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقع تقع السهام على رقبته وعلى صدره حتى لا تقع على النبي يقول نحري دون نحرك يا رسول الله رقبتي قبل رقبتك يا رسول الله أموت دونك يا رسول الله نحري دون نحرك يا رسول الله رأسك يا رسول الله خف برأسك لا يصيبنك سهام القوم ولما راه أبو دجان رضي الله عنه لما راه من ركض إليه وترس جسمه على النبي فتقاطرت السهام على ظهره على ظهره حتى صارك القنفذ من كثرة السهام وهو يتلذذ بهذا أن تسيل دمه لأجل رسول الله أن تخرج روحه لأجل حبيبه, لأجل حبيبه, عليه, حبيبه الصلاة عليه الصلاة والسلام, والسلام نور كالوضاء فجر كل رجاء نورك كالوضاء أجر كل رأتا كاشف الظلم عن عباد الله ولما سئل أحد الصحابة وهو مصلوب وهو مصلوب في مكة يريدون قتله قالوا أتحب أن تكون في بيتك ورسول الله هنا مكانك قال والله لأحب أن أكون بين أهلي وأولادي ورسول الله يصاب بشوكه أيها المجانين ماذا تقولون لأريده أن يصاب بشوكة وأنا مهنأ بين أولادي وأطفالي وأهلي من الأزمات يغمرني شعور أنني السبب فلو أني إلى الإسلام حقا كنت أن تسيب من الأزمات نورني شعور أنني السبب فلو أني إلى الإسلام حقا كنت أنت وهذا سعد بن الربيع يلفظ أنفاسه الأخيرة يحتضر يموت وهو شهيد في معركة أحد يسأله الصحابة وهو يحتضر يقولون إن النبي يسأل عنك يا سعد كيف أنت قال قُولُ له إني أجد رائحة الجنة قُولُ له إني أجد رائحة الجنة ثم قال لقومه الأنصار قال سلم على قومي وقل لهم لا خير فيكم لا خير فيكم إن يخلص إلى رسول الله وفيكم عين صفر هذا عبد الرحمن بن عوف في معركة بدر رضي الله عنهم أجمعين في معركة بدر والمعركة قائمة ورأس الكفر موجود الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم سبا عظيما وشتمه شتما كبيرا وكانوا يضحكون وهم يتغامزون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول عبد الرحمن بن عوف أحد المبشرين بالجنة يقول غمزني عن يميني فإذا التفت عن يميني فإذا هو شاب صغير شاب بالكاد أجيز للمعركة بالكاد دخل المعركة قال فنظرت إليه فقلت له ماذا تريد يا بني قال أين أبو جهل أين أبو جهل أريد رأسهم أريد رأس الكفر وإمامهم قال وما شأنك وشأنه يا غلام انت اشتبه فيه واحد صغير توك لكن القضية ليست بالعمر القضية ليست بالسن القضية ليست بالجسم القضية إيمان وقرب القلب وصدقه العمل وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام فإذا به يقول ما شأنك وشأنه قال سمعت أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم سمعت قالوا لي أن سب الرسول حتى هو ما سمع بنفسه لكن قيل له بالثقات أن هذا الرجل يوم من الأيام سب الرسول قال وماذا تريد من؟ قال والله لئلا رأيته والله لئلا رأيته, رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا حتى يموت الأعجل منا من يضيء الشمس في فضاء العرس من من يضيء الشمس في فضاء العرس من من من يعيد القدس أهل رحاب الله يا الله. لو, لم لو لم يكن هذا النبي بيننا،, بيننا لكنا اليوم نعبد الحجر والصلم وشجر عليها كنا. عليها كنا. لكنا اليوم ندخل بناتنا في التراب, التراب. لكانت النساء اليوم تورث مثل المتاع لكنا, لكنا, لكنا لا نسوا في الأنم حتى حتى تسراب لكن الله بعثه فينا نصره حاسم الغد فالغد القادم نصره حاسم يا أبا القاسم يا حبيب الله يرسيه بآبائنا وبأمه وبوظائفنا وبأموالنا هذا أحقر من الأم والأم يا رسول الله يا حبيب الله والله عز وجل يقول لنبيه لا تحزن إنا كفينا كالمستهزئين عمر بن هشام شيبة عتبة سبعة استهزؤ به عند الكعبة فنظر إليهم فقال اللهم عليك بهم قال الله سيهزم الجمع ويولون الدبر يقول ابن مسعود رأيتهم كلهم صرع يوم بدر صرعهم الله عز وجل يا رسول الله يا حبيب الله يا, حبيب الله يا رسول الله أي الأسبوعين اين الذين يقولون نحبك يا رسول الله اين الذين يرجون شفاعته يوم القيامة اين اتباع محمد اين احباب محمد اين الذين يقولون نحبك يا رسول الله اين الذين يرجون شفاعته يوم القيامة قدمت لكم هذه المادة من موقع وذكر الاسلامي www.wadhakir.net